وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدين قَالَ رب فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَخْرَجْتَنِي وَيَتَنِيلُ أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُيِّنَّهُمْ أَلْعَيْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ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 وَأَنَّ عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم